فَإِمَّا مَنَوْا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ وَأُزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَتَصَرَّمْنَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ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 ذلك بأنهم كرهوا ما أزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Innallah yudhikhlul-ladin amanu wa'amalussalihat jannah tajri min tahtah al-anhar, wal-ladin kafru yatumtghoon, wa yakulun kma taakul al-anam, wa al-nahr mithwalhum, شدوا وثم من قريتك التي اخرجت كالقناهم انلكناهم فلا نصر لهم فمن كان على بينه من ربي كمن زين له سوء عمل واتبعوا اهواء من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما تبعوا اولاءهم والذين اهتدوا زاد Mastawfiril Zakarik wal-Mu'minin wal-Mu'minat. Wallahu Ya Allah, mutqlabakum فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم أولا فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لهم ذلك بأن وأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضانهم ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم باسم ماهم ولتعرفنهم في لحن القول 124. والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا من فلا تنهوا وتدعو الى السلم Kamu tak bakhil, wajah kamu keluar. Haa, kamu haa, orang itu berdoa untuk berlaku di jalan Allah. Fakem kamu yang bakhil, yang bakhil. Fain